عليهم غير المظلوب عليهم ولا وأصحاب اليمين أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وكانوا يصدون على الحياء في وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما, وكنا ترابا وعظاما والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إذا يؤن شربنهم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فأنو تصدقون ما أسبوين على أن نبدل أمثالكم ونُشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتُ النشأة الأولى فلو تذكرون أفرأيتم ما تحرفون تتفكرون إن لم خرّون بل نحن محرّون أفرأنتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم